وَإِذ قَالَمُ سَالِقَْمِهِذ كُرُونِ عَمَتَ اللَِّ عَلَكُمْ إِذ أَن جَكُم مِنْ آالِ فِ الرعَعونَ يَسُومونَكُمْ سُ العذااب يَسُمُونَكُمْ سُ العذاابِ وَيُذَبِّحونَ أَبَنَاءكُمْ وَيَسْتَحيونَ نساءكم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 يَا شَأْءُ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٌ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٌ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ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 سُلطانٌ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني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 فِي أُكُهاَا كُل حينٍ بإذْنِ رَبِّهَا وَيَضِْبُ اللَّهُ الأأَمْثَالَ لَّاسِ لَ عَهُم يتَذَكَّرون وَمَسَل كلَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجرَةٍ خَبيثَة جَتُ السَّت مِن فَووقِ الأررض مَا لَ مِ قَار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 اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَأَنزَل مِنَ السَّمائِمَا أَنْ فَأَخْجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقَلَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْلكَ لِلتَجرِيَ فِي البَحرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْ الأأَنهَور.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 مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ ثَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ وَقَدَ مَكَروا مَكْرَهُم وَعِدَ اللهَّهِ مَكْرُهُم وَإِن كََ مَكْرهُم للتَزُلَ مِنههُ الجِبالَ فَلَا تَحْسَبًا إ اللهَّه مُخْلِفَ وَعدْدِهِ رُسُلَ إِ اللهَّه عزيِيزُتِ ق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 هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُهُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو